يذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله والحسن والقبح اذا ما قصد وصل كمال أو نفور الطبعي وضده عقلي والا شرعي عرفنا هذه المساله التي يعنون لها اهل الأصول بالتحسين والتقبيح العقلين تحسين وتقبيح عقليين يعني تحسين عقلي وتقبيح عقلي وعرفنا انهم يذكرونها مجرده في فني أصول الفقه ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ان لها ثلاثة أصول لها ثلاثة أصول لا يمكن فهم هذه المسألة إلا بفهمين اصولها لأنها تعتبر فرعا وإذا كانت فرعا فنجد لابد من فهم الاصل عرفنا ان هذه الاصول الثلاثه الأصل الأول هل افعال الرب تعالى معلله بالحكم والغايات عرفنا الجواب عند اهل السنه والجماعه انها كذلك معلله بالحكم والغايات فما من فعل يتعلق به بارج الله وعلا ولا أمر يتعلق به الكون أو بالشره إلا وهو مبني على حكمة علمها من علمها وجهلها من من جهلها لان ذكر فعل الرب جل وعلا دون حكمة ودون غايه دون ما يترتب عليه من الغايات المحموده لذلك او يستلزم أن يكون الفعل عبثا وإذا كان كذلك فالواجب اللازم باطل والزم منه ما يترتب عليه نص الاول الثاني ان تلك الحكمه المقصوده فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفه به أو كذلك ولذلك من اسمائه ان الحكيم والحكيم كالعليم يدل على ذات متصفه بصفه العلم كذلك الحكيم يدل على ذات متصفه بصفه حكمه إذن الحكم وصف له فعل يقوم به جل وعلا ولذلك اشتق منه ماذا هذا الاسم الأصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الافعال تعلق واحد عنيد ما يحبه ويرضاه ويسقطه ويؤباه تعلقت به الاراده بمعنى واحد الجواب لا بمعنى ان الاراده على نوعين اراده كونيه قدريه وهذه تستلزم ماذا تستلزم الوقوع نبودن واقع المتعلق وإذا كان كذلك هنيد قد يكون محبوبا للبالي جل وعلا وقد لا يكون محبوبا لماذا لانه بالاجماع أن الكفر واقع وهو مخلوق وكذلك ما يضر ولا ينفع وهو موجود هنيد نقول هذا وجوده يدل على ماذا على أنه قد أراده الله تعالى ومعلوم أنه غير غير مرضي للبالي جل وعلا فدل ذلك على أن الاراده الكونية لا تسلزم الرضا والحب ونوع ثاني الاراده شرعيه الدينية وهذه قد تقع وقد لا تقع ثم هي متعلقة بما يحبه جل وعلا ويرضاه دون ما يسقطه ويؤباه هذه ثلاثه الأصول فهمها لابد من لابد من فهمها عند تعرض لي هذا الاصل الذي تعرض له الاصوليون هو التحسين العقليه تحسين وتقبيح العقليات ولذلك قال رحمه الله تعالى ومن لم يحكم هذه الاصول الثلاثه لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قد بمعنى انه لن يفهم المساله على, على وجهها هذه فرع عن عن اصله ولا يمكن فهم الفرع لذفهما اصله ثم بين رحمه الله تعالى ان هذه الأصول هي مما قال بمضمونها أهل السنة والجماعه ووقفنا عند بيان مساله التحسين والتقبيح من حيث التقسيم عند الاصوليين على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى والحسن والقبح اذا ما قصد وصول الكمال او نفور الطبع وضده عقلي والا شرعي ذكر ثلاثه انواع وصول الكمال وضده نقصان نفور الطبع ضده الملائمه هذان قسمان وإلا ان لم يكن كذلك ما هو المراد بترتب المدح والذم عاجلا والعقاب والثواب اجلا ترتب المدح والذم عاجلا وترتب الثواب والعقاب عاجلا هذا شرعي عند عند الاشاعره بخلاف المعتزله هذا محل نزاع محل نزاع اذا الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة هكذا قال الهوسول كل من قرر المساله هذه قدم لها بي هذه الاقسام الثلاثه الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاث يعني له ثلاث استعمالات أو شئت تقل ثلاث حقائق فيطلق بمعنى ويطلق بمعنى اخر ويطلق بمعنى ثالث هنيد يكون اللفظ مشترك اللفظ مشترك وله حقائق مختلفة بعضها مناف للبعض هنيد يطلق الحسن والقبح بمعنى المعنى الأول ما يلائم الطبع وينافرهم ما يلائم الطبع ملايمه يعني موافقه والطمع قال بناني ليس المراد بالطمع المزاج طمع ليس المراد به المزاج بل المراد به الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار يعني ما يكون في نفس الإنسان ما استقر في نفسه من كون ماذا يطلب المنافع ويدفع عن نفسه المضار هذه الإنسانية الانسانيه هي التي عنها اهل الاصول هنا بانه يلايم الطبع يعني يوافق الإنسانية الطبيعيه من حيث ماذا من حيث إن الإنسان من حيث هو الإنسان إنما يحب ماذا يحب ما يلايم طبعه ما يوافقه ويبغض ويعادي ماذا ها ما ينافره ولذلك عبر ابن القيم عن هذا المعنى بالحب والبغض فما يحبه الإنسان هذا مستقر فيه فطرة وما يبغضه كذلك مستقر فيه في الفطرة اذا ما يلائم الطبع ليس المراد بالطبع المزاج بل الطبيعة الإنسانية المائله إلى جلب المنافع ودفع المضار قال الغزالي إن المراد هو ما يوافق غرض الفاعل او او يخالفه غرض الفاعل يعني ما يحبه او يخالفه يعني ما ما يبغضه فغرض الفاعل من الفعل كونه رتب الفعل على ماذا على ما تطلبه النفس وهذا المراد بالحب وكذلك الدفع يكون في ماذا في ما تبغضه النفس فما وافق الطبع على هذا المعنى فما وافق الطبع فهو حسن وما خالف الطبع فهو فهو قبيح اذا قلنا المراد بالحسن والقبح هنا ما يلائم طبعه وما ينافره المنافره يعني ماذا ما لا يوافقه بمعنى انه يبغضه ويكرهه وقلنا ابن قيم عبر عن هذا المعنى بالبغض اذا الملائمه بمعنى الحب والمنافره بمعنى بمعنى البغض اذا النفس البشرية من حيث هي تحب وتبغض حين اذا وافقت طبعها يعني ماحبه ما الانسان ووافقه ولا يدفعه بل هو يطلبه ويجلبه من المنافع نقول هذا ماذا هذا حسن فما وافق الطبع فحسن وما نافره فقبيح ففقبيح وما ليس كذلك يعني لا يوافق ولا ولا يبغض هذا موجود ام لا موجود اذا ما لم يكن كذلك حينئذ لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيح هذه منزله بين بين المنزلتين حينئذ نقول اما حسن وذلك في ما وافق الطبع واما قبيح وذلك فيما نافر وخالف الطبع واما الا يوصف بكونه حسنا ولا قبيح وذلك فيما لم يوافق أو او يخالف وما ليس كذلك لم يكن قبيحا ولا حسنا وقد يعبر عنهما بهذا المعنى الملائمه والمنافره يعبر عنهما بمعنى آخر وهو ما يراد بالمصلحه والمفسده مصلحه والمفسده ولا شك ان ما يحبه الانسان ويجلبه في مصلحه خالصه او راجحه وما يبغضه ويدفعه فيه ماذا؟ هي مفسده هذا طبيعة الانسان هكذا فما وافقه وجلبه انما يجلب المنافع وهو ما يكون في مصلحه اما خالصه او راجحه وما يدفعه ويبغضه عن نفسي هذا فيه مفسده إما خالص واما اما راجحه اذا يعبر عن الحسن والقبحين بهذا المعنى مذكور بالمصلحه والمفسده فيقال الحسن ما فيه مصلحة منفعا ولذلك عبر بعض بأن المصلحه هي المنفعه هي هي المنفعه والقبيح ما فيه مفسده ما فيه مفسدة وما خل عنهما لا يكون شيئا منهما قاله العطار في حاشيته على المحل وما خل عنهما يعني عن المصلحة والمفسده حينئذ لا يكون شيئا فيهم لا يوصى بكون ماذا حسنا ولا ها ولا قبيح لا يوصف كوني حسنا ولا ولا قبيحا وهل هناك شيء لا يكون في مصلحه ولا مفسده هذه مساله اخرى مرت معنا في اول القواعد اذا هذا النوع الاول ما يلائم طبعه وينافره مثل له بماذا قالوا كالحلاوه ها حلاوه وافقت او نافرت وافقت بالاجماع كالحلاوه حينئذ نقول هذا حسن لانه وافق الطبع والمرارة هذا قبيح لانه نافره الطبعه والفرح هذا حسن لانه وافق الطبعه والحزن هذا قبيح لانه نافره الطبعه وليس هذا محل النزاع يعني هذا النوع لم يكن فيه نزاع بين اهل الاصول لا في كتب اصول الفقه ولا في ما يسمى باصول الدين او علم الكلام اتفقوا على انه ماذا انه عقلي وليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض النوع الثاني مما يعبر عنه بالحسن والقبح كونه الشيء صفه كمال او نقص كونه الشيء صفه كمال التعبير هذا كما ساتي ادق كونه الشيء صفه كمال العلم صفه كمال اذا يعبر عنه بكونه حسنا الجهل صفة نقص يعبر عنه بماذا بكونه قبيحا الجود والكرم صفة كمال البخل صفة نقص اذا ما يعبر عنه بالصفة ثم هذه الصفة اما أن تكون صفة كمال لمن اتصف بها وإما ان تكون صفة نقص لمن اتصف بها صفة الكمال تسمى حسنا ولذلك يقال العلم العلم نفس الصفة دوسب بكونه ماذا؟ بكونه حسنا الموصوف وانما يقال الموصوف كمل وشرفه لاتصافه بصفه الكمال واما المراد هنا بالوصف المراد به الصفه ذاتها ولذلك نقول كون الشيء صفه كمال كون العلم صفة كمال كون الجهل صفة نقص كون الكرم صفة كمال كون البخل صفة نقص اذا الكرم ذاته صفه كمال البخل ذاته صفته نقص حين الأول الاول يسمى بالحسد والثاني يوصف بكونه قبيحا وكل منهما عقلي يعني نقصان و الكمال كون الشيء صفته كمال او نقص كالعلم والجهل ولذلك اشتهر عندهم هذا المثال العلم حسن لماذا لانه صفته كمال الجهل قبيح لماذا لانه صفته نقص وهكذا يقس على على ذلك وهما بهذين المعنيين عقليان يعني الملاءمه والمنافره عقليا يحكم العقل بهما دون رجوع الى شريعته فلا نحتاج إلى شرع فلا يتوقف الحكم على كون الشيء ملائما او منافرا على ان ياتي وحي من السماء بل يحكم العقل مباشرة كذلك كون الشيء صفه كمال كالعلم هذا يحكم به العقل ولا نحتاج الى وحي كون الجهل كونه شيء نقص كالجهل يحكم به العقل ولا يحتاج لماذا؟ إلى ماذا شرع لا نحتاج لوحيا اذا المراد بكون هذين النوعين عقليين بمعنى أن استفاده الحكم هنا مصدرها العقل لاننا لا نتحدث بالشرعيات بالامس عرفنا أن العقل ليس مصدرا للتشريع ما عدا التشريع من الاحكام العقلية والعقل مصدر لها وكذلك ما يتعلق بأحوال الناس من صفات الكمال وصفات النقص قل عقل مص يحكم بكون هذا صفه كمال وبكون هذا الشيء صفه نقص اذا النوع الأول والثاني كل منهما عقلي بمعنى أن الحكم فيهما محظ للعقل أو محض العقلي فاذا كان كذلك حينئذ نقول المراد بكون كل منهما عقليا أننا لا نحتاج الى شرع لا يتوقف الحكم على على الشرع عقليا أي عرفان بالعقل بلا خلاف بين اهل السنه والجماعه وغيرهم من الاشاعره والمعتزله شاعر باء المعتزله اذا العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما فلا حاجة في إدراكه الى الشرع فلا يتوقف على مجيء الشرع اذا فرق بين المعنيين فيطلق الحسن والحسن ويراد به ملاءمة الطبع ويطلق القبيح والقبح ويراد به منافره الطبع والحكم فيهما عقليا لا شرع ويطلق الحسن والحسن بمعنى صفه الكمال ويطلق القبيح والقبح بمعنى صفه النقص وكلاهما لا يحتاج إلى الى شرع بل يحكم العقل بهما وهذا محل النزاع الثالث الذي يطلق لفظ الحسن والقبح أو الحسن والقبيه عليهما وهو محل النزاع هو محل بين المعتزله والاشاعره بين المعتزله والاشاعره وللاسف لا يذكر في كتب اصول الفقه القول الحق في هذه المساله بمعنى أن ما عليها للسنه والجماعه كما سياتي كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم يعني ما يوجب المدح والذم المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب في الاخره وقد يكون ثم عقاب في الدنيا لكن هذا جاء منفيا بقوله من تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قيل في الدنيا جمهور فسروا على أن النفي هنا في الدنيا وبعض مرى أنه كذلك في الاخره عليه الشيخ المسلم تيمي ومقيم أن الايه عامه ايه عام إذ, اذ العقاب سواء كان في الدنيا بالاستصال أو كان في الآخرة بالدخول في, في النار هذا متوقف على ماذا على الشرح متوقف على بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم او من قبله من من الرسل اذا المدح والذم عندنا ملائمه وعندنا صفه نقص صفه عندنا ملائمه وعندنا منافره وعندنا صفه كمال وصفه نقص وعندنا شيء ثالث غير الأولين وهو ماذا وهو ان هذه الصفة تمدح يمدح صاحبها او لا يذم صاحبها او لا ثم هل يترتب عليه العقاب أم لا هل اثاب ام لا بمعنى أن القاعدة هنا هذه المساله لها ارتباط بمساله ما يسمى الان العصر بالعذر بالجهل عذر بالجهل له ارتباط بهذه المساله ارتباط واضح بي وهو انه لا شك أن من تلبس بما هو صفه نقص حينئذ لا بد يشتق له منه اسم من اتصف بالعلم قلنا عالم هذا يحكم العقل به او لا ال... الذي مر معنا وصفته كمال إذا العلم حسن فعينذا اذا اتصفه بصفه العلم نشتق له منه عالم نعم نشتق عقلي ام شرعي عقلي باتفاق بل اهل اللغه اجمعوا على ذلك كل ذات اتصفت بوصف جاز ان يشتق لها وصف يعني صفه اسم فاعل او اسم مفعول اخري مما, مما كان ذلك مصدرا يعني كالعلم هنا فاذا كان كذلك فمن اتصف بالعلم قيل عالم ومن اتصف بالجهل قيل, قيل جاهل واذا اتصف بالحزن قيل هذا حزن واذا اتصف بالفرح قيل هذا فرح اذا لابد من الاشتقاق فيما تضمن هذا اللفظ أن الذات متصفه بالوصف ذاك حينئذ يكون الحكم عقلي كذلك إذا اتصف بما جاء الشرع بذمه بعد ذلك كالشرك والزنا والقتل ونحو ذلك حينئذ نقول الشأن في هذه المسألة كالشأن فيما فيما سبق واما المدح والذم هذه مسألة أخرى اذا النوع الثالث هنا قد ياتي بحث ذلك النوع الثالث ما يوجب المدح او الذم الشرعي عاجلا وثواب او العقابه اجل ما يسمى بحسن الطاعه وقبح المعصية الطاعه حسنة والمعصيه قبيحه هذا النوع هو موضع النزاع موضع النزاع يعني كون الفعل متعلق الذم عاجلا والعقاب اجلا هذا هو محل النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب هكذا عبر زركشي البحر المحيط وغيره ثلاث تعبيرات لهم اولا كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم تعبير آخر ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا او الثواب او العقابه اجلا عاجلا في الدنيا عاجلا في الاخره في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب هل إذا حكمنا بكون هذه الصفة صفه نقص حينئذ هل يذم عقلا ام لابد من الشرع إذا حكمنا عقلا بكون هذه الصفة صفه كمال هل يمدح عقلا ام نحتاج الى الى ثم مساله اخرى هل يترتب الثواب عند المدح او العقاب عند الذم هذه مسألة أخرى هذه مساله اخرى فثم أمران يتضمنهما هذا القسم المدح والذم والثواب والعقاب المدح والذم والثواب والعقاب بمعنى أن من اتصف بصفه الكمال يمدح ام لا عقلا هل يمدح بجهه العقل أو لابد من شرع وكذلك من اتصف بصفه النقص هل يمدح بالعقل يذم بالعقل أم لابد من من شرع ومساله الثواب والعقاب هذه انما تكون ماذا تكون من جهه الباري جل وعلا وهذا محل المعركه بين المتزيده ولا الشاعره فعند الاشاعره أن كل منهما المدح والذم لابد ان يكون شرعيا يعني من جهه الشارع لابد أن يكون من جهه الباري جل وعلا الذي يمدح هو الله تعالى والذي يذمه هو الله تعالى والذي يثير أو يعاقب هو الله تعالى وما قبل ذلك فلا يوصف بكونه ممدوحا ولا مذموما وعند المعتزله لا يوصف بكونه ممدوحا ولا يوصف بكونه مذموما وان لم يرد شرع بذلك هذا التقسيم الثلاثي قلنا ذكره الزركشي في البحر المحيط وذكره في تشنيف المسامع أكثر الصالحين على هذا التقسيم ما يلائم وينافر صمت كمان صفت نقص ما يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب وهو موافق لما ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى بمعنى أن ابن قيم رحمه الله تعالى قد ارتضى هذا التقسيم بناء على أنه لا يخالف اصلاً من أصول اهل السنة والجماعه ولذلك قال في مفتاح دار السعاده وقد سلم كثير من النفات نفات ماذا تحسين والتقبيح العقلين ان كون الفعل حسنا او قبيحا بمعنى حسنا او قبيحا بمعنى بمعنى الملاءمه والمنافره والكمان والنقصان عقليا سلموا بذلك النوع الاول والثاني وقال نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين لا نزاع لأن هذا محل وفاق واذا كان كان حقا ولو قال به المعتزله هناذي نقول هذا حقا ولو قال به الاشاعره ان نذق هذا هذا حق وإنما, وانما النزاع في نعم وقال نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وانما النزاع في اثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا الذي هو النوع الثالث والثواب والعقاب اجلا فعندنا لا مدخل للفعل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد فيطلق الحسن بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب هو محل النزاع هو محل النزاع المقصود من هذا كلام لابن القيم ان هذا التقسيم صحيح من حيث هو لا لا باعتبار ما يترتب على النوع الثالث من الحكم يعني هذا التقسيم لا يخالف اصلا من اصول اهل السنه والجماعه ويقول ابن قي رحمه الله وهذا التفصيل ثلاثي لو اعطي حقه لو اعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع واعاد المسألة اتفاقيه بمعنى يرى كما يرى شيخه شيخ الاسلام لتيم رحمه الله ان الثالث داخل في الأول والثاني أن الثالث داخل في في الأول والثاني حينئذ إذا كان داخلا بمعنى ما سيتفسيره إذا كان داخلا في الاول بمعنى ما او في الثاني بمعنى ما وكانت كلها متلازمه حينئذ الأول والثاني الحكم فيهما عقلي كذلك الثالث الحكم فيه عقلي بمعنى أن المدح والثواب هذا لا ان المدح والذم هذا عقلي لا لا شرعي لماذا لأن هذا مما يدرك العقل حسنه وقبحه فإذا اتصف به فاعل ما حينئذ علم العقل أن هذا مما أو أدرك العقل أن هذا مما يمدح فاعله ولا شك في ذلك فالعقل يدرك أن العلم ممدوح وان العالم ممدوح وأن الجهل ذم وأن الجاهل مذموم اذا لا نحتاج الى ماذا إلى شر ولذلك العالم كان قبل شرع قبل الشريعه قبل البعثه العالم ممدوح والجاهل مذموم والكريم هذا ممدوح والبخيل هذا مذموم وكذلك هذا مما يدرك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا النوع في تفصيل الذي هو الثالث ما كان من جهة المدح والذم هينذا نقول هذا عقلي وليس بشرعي وما كان من جهه العقاب والثواب لا عقابه ولا ثواب إلا الا بشرع الا الا بشرع ولذلك قال هذا التفصيل لو اعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقيه قال رحمه الله تعالي وان كون الفعل صفه كمال او نقصان يستلزم اثبات تعلق الملاءمه والمنافره حينئذ نريد ان نربط بين الأول والثاني كذلك إذا قيل صفة كمال هذا رجع الى الاول الى الملاءمه هل هذا يوافق الطبعامله اذا هو مستلزم له اذا لا فرق بين الثاني والاول هو مستلزم له كذلك صفة النقص هذا مما ينافر ماذا الطبعه اذا رجع الثاني إلى الأول فهو داخل فيه قال وان كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمه والمنافرة يعني النوع الثاني مستلزم لل الاول لان الكمال محبوب يعني للعالم اذا قلت علم كمال يطلب الكل يدعي ثاني والنقص مبغوض لهم ولا معنى للملاءمه والمنافر الا الحب والبغض الملاءم بمعنى ها الملاءمه بمعنى المحبه بمعنى لأن بمعنى ما وافق الطبع أحبه الإنسان وما خالف الطبع ابغضه الانسان اذا الملاءمه والمنافره بمعنى الحب والبغض فان الله سبحانه يحب الكامل من الافعال والأقوال والاعمال ومحبته لذلك بحسب كماله ويبغض الناقصة منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه لأن الكمال درجات والمحبه متعلقة به اذا المحبه درجات النقصان دركات والبغض يتعلق به اذا البغض دركات كذلك عين ليس على مرتبة واحده لا من حيث المحبه ولا من حيث البغض قال ولهذا اسلفنا أن من أصول المساله إثبات صفه الحب والبغض لله الذي هو ماذا الاراده الشرعيه قلنا هذه مترتبة على ماذا هل ارادته واحده ام متعدده قلنا صا ماذا الانقسام منها الاراده الشرعيه هذه إرادة شرعية بمعنى ماذا بمعنى المحبه اذا هذه المسألة لها ارتباط ب بالاراده الشرعيه التي بمعنى المحبه حينئذ الملائمه والمنافره بمعنى المحبه والبغض قال رحمه الله تعالى فتامل كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به يعني ثالث عائد إلى الله تعالى الثالث عائد الى الله تعالى لماذا لانه بمعنى ترتب الثواب والعقاب ونحن قلنا هذا داخل في الأول والثاني اذا عادت الانواع الثلاثه الى من الى الله تعالى كما انها تتعلق بالمخلوق فتأمل كيف عادت المساله إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملائمه أو منافره لانه موصفان يتعلقان بالبار جل وعلا لابد من ها لابد من السمع واذا لم يكن سمع رجعنا للاصلي وهو الحب هو والبغض بل يطلق عليه الأسماء التي اطلقها على نفسه واطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وما ذاك الا لكمال الاول ونقصان الثاني فاذا كان الفعل مسلزما للكمال والنقصان واستلزامه له عقليا والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغم الذي سميتموهم ملائمة ومنافره واستلزامه عقلي استلزامه عقلي فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مذخوتا مبغوضا أمر عقلي يعني المدح والذم كذلك عقلي دخل فيه الاول والثاني وهذا هو الحق فيه في هذه المساله توصيله في الثاني بمعنى ترتب المدح والذم فهو عقلي وبمعنى ترتب الثواب و ها ثواب والعقاب فهو شرعي يبقى مساله خلاف فيها لفظي وهي هل هذا المدح يستلزم من حيث المعنى يستلزم الثواب وهذا النقص والبغض يستلزم العقاب ام لا سيتفصل كلامي رحمه الله تعالى قال بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب الذي هو النوع الثالث فاما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقليا المدح والذم ترتبه على النقصان والكمال عقليا هذا واضح فترتب المسببات على اسبابها لماذا لان حينئذ صفه الكمال سبب يترتب عليه ماذا المدح اذا سبب ومسبب صفه النقص هذه سبب يترتب عليه ماذا الذم اذا الذم مسبب وسببه ماذا سببه صفه النقص المدح مسبب وسببه ماذا صفه الكمال اذا ترتب المسببات على على اسبابها فمدح العقل لمؤثل الكمال والمنتصف به هذا مدرك كل عاقل يمدح كل من اتصف بصفه كمال وهذا مدرك بالعقل ولا يحتاج فيه الى شرع وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري أمر عقلي فطري كل من اتصف بالمدح النفس بطبيعتها ها تمدحه وكل من اتصف بالنقص النفس بطبيعتها تذمه اذا اجتمع عندنا أمر الفطر وكذلك الأمر العقلي في المدح والذم قال وانكاره يزاحم المكابره انكار ذلك يعتبر من من المكابره واما العقاب قال في الصواب في المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثه الرسل إلا بعد بعثه الرسل فجز النوع الثالث نوع الثالث الى جزئين ما كان بمعنى المدح والذم حينئذ نقول هذا عقلي كالاول والثاني بل هو داخل فيه وأما بمعنى ترتب العقاب والثواب هذا لابد من من بعثه الرسل لابد من بدات الرسل الايات الكثيره الداله على توقف المؤاخذه حتى يبعث الله تعالى رسولا والایه التي أكثر منها الاصوليون قولوا تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين أي ولا مثيبين الاكتفاء ذكر العذاب ولم يذكر ماذا ثواه هذا البابي ذكر أحد النوعين وترك الاخر قال رحمه الله تعالى فالصواب في المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وانما يستلزمه مخالفة الرسل كونه ملائما وممدوحا لا يستلزم الثواب لابد من مخالفه لابد مماذا من, من الشرائع كونه نقصا ومذموما هذا عقلي لكن لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم العقابه لا ب... لا يستلزم بالفعل لا يستلزم العقابه بالفعل إلا بعد الرسل كونه يستحق هذا ياتي بحثه فسبب العقاب قائم قبل البعثه ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله بمعنى أن هذه المسألة إنما تتعلق فيما اذا وقع شيء من الشرك وما دونهم من من الظلم فيا رب نقيم رحمك وتعالك غيره من ائمه السنه أن من اتصف بما يبغضه الله تعالى كالشرك والفواحش والاثم والبغي وما دون ذلك إنما اتصف بصفه نقص وحكم العقل بذلك فالعقل له مدخل وكذلك يذم فذلك يذم حينئذ هذا سبب هذا سبب سبب يترتب عليه المسبب هو العقاب هذا الأصل فيه فوجد السبب ولم يترتب عليه العقاب لانه مشروط ببعثة الرسل حينئذ امتنع العقاب امتناع العقاب هنا لا لقيام السبب وانما لماذا لفوات الشرط فعندنا سبب وعندنا ماذا عندنا شرط السبب قائم وهو أنهم قد اتخذوا من دون الله تعالى الهه حينذا يقلهم مشركون ولا شك يذمون املاه يذمون اذا ليس عندنا ما يسمى بالعذر بالجهل وهذا محل لفاق بين اهل السنه والجماعه حينذا يسمى مشركا وهو قد استحق العقاب لكنه ماذا لا يعاقب لماذا لان العقاب شرطه بعثه الرسل واذا كان كذلك حينذا قبل بعثه الرسل نقول هذا لا يستحق العقاب بمعنى انه لا يعاقب به بالفعل قال رحمه الله تعالى فسبب العقاب قائم قبل البعث ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نسب الله له شرطا وهو بعث الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعث هو انتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه فلا يستدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على نفي التحسين والتقبيح العقليين لا يسدل بهذه الايه وما شاكلها على أن الله تعالى نفل التعذيب أو العقاب حتى يبعث رسوله لان البحث هنا في ماذا في العقاب فقط وهذا لا يستلزم نفي التحسين والتقبيح بل هو ثابت والسبب سبب العقاب قائم ولكن من رحمه الباري جل وعلا أنه جعل شرط الاستحقاق العذاب ما هو بعثه الرسل وهذا الذي جاءت الايه هذه كغيرها مبينه لذلك فسبب العقاب قائم قبل البعث ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله ولذلك دائما نقوم في مساله العذر بالجحد الله تعالى وصفهم بالشرك وان أحد من المشركين ها سجارك فاجره حتى يسمع كلام الله هنا جاء ماذا جاءت البعثه حتى يسمع كلام الله قبل ذلك وصفهم بماذا بالشرك لماذا لأن هذه صفه نقص واتصف بها هذا المشرك حينئذ لا من الاشتقاق هذا محله اتفاق بين اهل اللغه لا بد من اشتقاق فيقال هو مشرك ولا نقول ليس بمشرك هذا مصادمه للعقل ومصادمه لقواعد اللغه لانه ينبني عليه أن القائم لا يوصف بالقي والقاعد لا يصبب من قعود لا بل هو قائم إذا اتصلت به القيام وقاعد إذا اتصلت به القعود كذلك إذا تلبس بالشرك فهو مشرك ولذلك الله تعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفروا قالوا مشركين حتى تأتيهم البينه البينه هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وما ذلك قال كفروا وقالوا مشركين فدل على على ان من تلبس بالشرك قبل البعثه وهو ما يسميه اهل العلم باهل الفتره انهم مشركون قطعا وهم مذمومون ثم هم مستحقون للعقاب لكن لا عقابه إلا بشرطه وهو بعثه الرسل هذا يدل على أن المسألة وفاقية عند اهل السنه والجماعه وان ما يقال ويطرح الان عذر بالجاني هذا أمر حادث قد يكون اخذوه من الاشاعره القائل بان لا كما سيط في كلام السبكي أنه ينبني على مساله الشكر المنعم أن مما ان من تلبس بالشرك ومات على ذلك قبل بعثه الرسل أنه يعتبر ناجيا في الاخره فهو قتل بس بالشرك هذا باطل سياتي بحكم اذا سبب العقاب قائم قبل البعثه ولكن لا يلزم من وجود السبب العقاب حصوله لماذا لأن هذا السبب قد نسب الله له شرطا وهو بعثه الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثه هو انتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه فالسبب قائم والشرط منتف ولذلك هم ملك النصاب سبب للزكاه كذلك ثم لا تجب الزكاه لعدم حولا اذا وجد السبب وهم ملك ولكن لا تجب الزكاه لماذا لانتفاء الشرط اذا السبب قائم وملك النصاب وانتفى وجوب الزكاه لا لعدم السبب وانما لانتفاء الشرط لان كل منهما لازم للاخر ولذلك نقول السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كما سياتي بحث قال رحمه تعالى فالعقاب ترتبه على القبيح مشروط بالسمع العقاب ترتبه على فعل القبيح كالشرك ونحوه مشروط بالسمع وانه انما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط انتفاء شرطه لا انتفاء سببه لا لا انتفائه لانتفاء سببه فان سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على على شرطه إذا ما كان قبل الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه من أمور الشرك وما دونه يوصف بها أصحابها وهذا قوله قولا واحدا ثم هم مذمومون ثم هم مستحقون للعقاب قلنا بأنهم اهل فتره ولم يبلغهم دعوه تبلغهم دعوه حينئذ هم مستحقون للعقاب لكن انتفى العقاب لماذا لفوات الشرط واما السبب فهو, فهو قائم اذا قولا واحدا هم مشركون لكن لا يعذبون لماذا لانتفاء الشرط وهو السمعون وعلى هذا فكونه متعلقا بالثواب والعقاب والمدح والذم هذا عقلي وان كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود الثمن وهذه الجمله تبين ان المراد بنفي العقاب نفي العقاب بالفعل واما كونه مستحقا للعقاب فهو عقلي فهو فهو عقلي اذا النوع الثالث المدح والذم عقلي كالاول والثاني ثم ترتب العقاب ان كان المراد به الاستحقاق بمعنى كونه ماذا ثم الفاعل وهو مستحق للعقاب هذا عقليا لكن كون العقاب يقع بالفعل فيعاقب هذا, شرعي هذا يعتبره يعتبره شرعيا هذا يعتبر يعتبر شرعيا اذا ترتب المسعى على مساله ماذا من تلبس به الشرك على ما قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شارط وهو ورود السمع وهو وقوعه بالفعل قوله يعاقب يعني يستصلون كما عبر بعضه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول يعني عذاب الاستصال فاذا كان كذلك عن اهلاك القريه عن بكره ابيها هذا لا يكون الا بعد بعثه الرسل بعثة لكن هل مستحقون للعقاب نعم لماذا لانهم تلبسوا بها بالشرك مثلا وهذا صفه نقص ويزم اهلها وكذلك هو صفه نقص وذم عند الله تعالى لأن العقل هو الذي دل على هذه المساله قال رحم الله تعالى وقد يقال إن الاستحقاق يقال هل يقال ان الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه قال هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظي يعني فرق بين العقاب وبين استحقاق العقابه فرق بين مسالتين العقاب وبين استحقاق العقاب يقول رحمه الله تعالى هل يقال ان الاستحقاق ليس بثابت نفينا وقوع العقاب لكن هل نحتاج الى كونه مستحقا للعقاب لسمع يقول هذا فيه تفصيل ما المراد بالاستحقاق ان كان المراد بالاستحقاق بالفعل التام حينئذ هذا لابد من شرع وإن كان المراد به قيام السبب مع انتفاء الشرط هذا لا اشكال فيه وهو عقلي وهو وهو عقلي هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام فالحق ونفيه يعني ما يترتب عليه العقاب بالفعل هذا المراد بالاستحقاق التام عندما يستحق العقابة على وجه التمام نقول هذا متى يكون على وجه التمام إذا قام السبب وانتفى الشرط وهذا لا يكون الا بالسمع كذلك اذا قلنا ان اريد بالاستحقاق الاستحقاق التام وهما ما يترتب عليه الفعل نقول هذا مقيد بمعنى ماذا أن السبب قائم سبب العذاب والعقاب قائم لكنه منتف لماذا لانتفاء شرطه لا لعدم سببه فإذا كان المراد به الاستحقاق التام نقول هذا لابد من الشرع لماذا لان الشرع شرط سمع وإن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق اثبات فالحق اثبات بالعقل لا بالشرع اذا الاستحقاق الذي هو بمعنى قيام السبب مع انتفاء الشرط نقول هذا ثابت بالعقل وأما الاستحقاق الذي هو التام بمعنى ان يكون الفعل مستحقا للعقاب ويتنزل عليه بالفعل مع وجود السبب و تحقق الشرط يقول هذا لا يكون الا بالسمع لان تحقق الشرط هو السمع شرطه هنا هو هو السمع قال رحمه الله تعالى فعادت الاقسام الثلاثه اعني الكمال والنقصان والملاءمه والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد بمعنى انها صارت متداخله فدخل المدح والذم في الملاءمه والمنافره وكذلك دخل في صفه الكمال وصبته النقص ولم يبقى إلا العقاب بالفعل الذي هو الاستحقاق التاء هذا هو الشرعي فحسب وما عنده فهو فهو عقلي الى عرف واحد وهو كون الفعل محبوبا أو مرضيا ولا شك انه اذا كان محبوبا إلى البارئ جل وعلا ها صار صبته كمال ثم هو متفاوت ثم يترتب عليه المدح والثواب هذا الاصل فيه واذا كان مبغوضا الى الباروج اللو على حينئذ صار ماذا صار مستلزما لكونه المبغوض صفه نقص ويترتب عليه الذنب العلم بذلك مرده إلى العقل إلا في جزئية واحدة وهي وقوع العقاب بالفعل فلا بد حينئذ من من الشرح هو من رحمه الباروج اللو على بالخلق وهو كون الفعل محبوبا أو مرضيا ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا يلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا وأن يستحق عليه المدح والثواب هذا الاصف وفي وهذا يدرك بالعقل ومن كوني مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذمه والعقابه وكل ذلك يعتبر من العقل اما الثواب بالفعل وأما العقاب بالفعل هذا لابد من تحقق الشرط وهو السمع وهو منتف مع قيام الاسباب فظهر ان التزام لوازم هذا التفصيل وإعطائه حقه يرفع النزاع يعني بين مختلفين ويعيد المساله اتفاقيا يعني محل اتفاق لو اعطوا هذا التفصيل حقه وعلم أن المدح والذم والثواب العقاب داخل تحت الأول والثاني ارتفع الخلاف يقول ولكن أصول الطائفتين تقبل التزام ذلك يعني ماذا ها يعني المعتزله لهم اصول إذا جاءوا إلى التفريع لا يمكن لا يمكن ان يسلموا بشيء يخالف اصولها وكذلك الاشاعره لا يمكن أن يسلموا في فرع يخالف اصولا بخلاف المعاصرين الان تجده يؤصل اصلا ثم إذا جاء في الفروع ينقض اصوله بنفسه دون غير لماذا لانه يلتقط قص نص كلما اعجبته مساله فرعية قال هذا الدليل يدل عليها دون أن يربط كل فرع به باصل وهذه طريقة السابقين حتى البدع إذا نظروا في الفروع لا ينظرون إليها دون ارتباط به باصله ولذلك وصول الفقه وغيره ولذلك اصول الفقه وغيره لا بد ان تربط الفروع بأصولها سيقول هذه المساله مرتبطه بالتحسين والتقبيح وسيأتينا إلى آخر الكتاب ان شاء الله تعالى ان هذه المساله لها ارتباط بالتحسين والتقبيح وبعض قد لا يدري المسالتين هذه ولا ولا لماذا لكون يأخذ مساله مستقله دون نظر إلى أصلها لكن هؤلاء لا ينظرون إلى الفروع مجرده هذا يسبب خلل عنده عند الطالب ولذلك قلنا مرارا الذي ينتقي من المذاهب الاربعه يتناقض من حيث لا يشعر يعني الذي يريد أن ان ينتقي من الأقوال ويكون مقتددا لابد أن يعرف ماذا اصول ابو حنيفه ولابد أن يعرف اصول الامام مالك اصول الشافعي واصول أحمد إذا ضبط الأصول واختار منها حينئذ تكون الفروع على تلك الأصول اما الذي لا يذل اصول واحدا منهم حينئذ يختار في الفروع لابد ان يتناقض لانه قد لا ينص وما أكثر المسائل بل جلها لا ينص على أن هذه المساله فرع عن ذاك الاصل فياتي هو في موضع يقول هذا الاصل منتقد ليس بصواب ثم يفرع عليه في مواضع أخرى بمعنى أنه يسلم ب الفروع التي تبلع على هذا الاصل هذا تناقض قد لا ينتبه له الكثير بقلا يدري عنه كثير من المعاصرين لأن العلم صار عن طريقه تصحف يعني يكون صحفية من حيث لا يشعر يشرح لذلك قال ولكن اصول الطائفتين أم قال اصول الطائفه بمعنى انهم لا يمكن أن يتنازلوا أن يتنازلوا عن اصل ثم بعد ذلك يثبتون فرعا يخالف ذلك الاصل لان اذا اثبت فرعا يخالف ذلك الاصل حينئذ نقضوا اصلهم بهم بانفسهم وان كان قد دق عندهم تناقض لان اهل الباطن هذا شأنه باطل شانه أن يتناقض دراه او لم يدري لكن هم باعتبار تاصيلهم ساروا على هذا ليس المرض انه هم محكمون من اله البدعه هذا لا يوفق ولا ولا يهتدي لا يهدي الله عز وجل لذلك حينئذ نقول لا ليس المراد تعظيم للمعتزله او لا لا المراد ضبط الاصول هذا المراد والا عندهم تناقضات اذا الحسن والقبح ثابت بالعقل بمعنيه ثلاثه بمعنيه ثلاثه الاول والثاني وهما محل وفاق الثالث على التفصيل الذي ذكرناه اذا الحسن والقبح ثابت بالعقل والثواب والعقاب بالفعل يتوقف على الشرع وام الاستحقاق هذا لا يتوقف على الشرع بل يدل عليه العقل قال الزركش في البحر المحيط الزركشي قد خرج عن عن كثير من الأصول التي يتبناها وهذا جاء الحق حينئذ ياتي به ذكر له ثلاث كتب في أصول الفقه هي من اجمل ما كتب في أصول الفقه الأم كبير الذي سمى البحر المحيط وهذا كما بحر محيط ويقال أن الشوكاني رحمه الله اختصاره في إرشاد الفحول لكنه لا يغني عنه ارشاد الفحول اشمل يكون بالغاز اختصارات كثيره جدا وفي تعليقات جميله جدا من الشوكاني ثم تشنيف المسامع وهذا من احسن ما يوافق العصريين الآن يريدون كتاب مرتب منظم ويقولون كتب المتقدمين فيها تشويش قل لا تشنيف المسامع ان اردنا كتاب في اصول الفقه هذا كاوضح المسالك في النحو اوضح ابن هشام اعطاه الله تعالى حسن التاليف والترتيب تجد عنده المسائل مرتبه الى اخره اول وثاني يعني ما يوافق الدراسات الأكاديمية وتشنيف المسامع سرى أو جرى على ذلك جرى على على ذلك والذي يعتبر تعليلا او كتعليل لاصول الفقه ما يسمى بسلاسل الذهب وهو كسمي هذا الكتاب لا يستغني عنه الطالب خاصه هذا يستغني عن البحر ياخذ النهر يستغني عن التسنيف عنده المحلى لكن سلاسل الذهب لا يستغنى لماذا لأنه بناه على وقد يصيب وقد يخطئ لكن غالب الصواب انه يبني المساله يذكر المساله يقول مبنى الخلاف يعني كما قال البرشد في بداية المجتهد يهتم بماذا سبب الخلاف قد يسبق ان يخطئ لكن هذا مما ينبغي العنايه به محل النزاع ولماذا تنازعوا هذا لابد منه فسلاسل الذهب هذا يعتني بهذا النمط بمعنى انه يذكر المساله ويبين سبب الخلاف قال الزركشي في البحر المحيط فنسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا هذا البحث في النوع الثالث الأول الثاني ليس ليس داخلا فنسميها قبل الشرع حسنا وقبيحا يعني الافعال والاقوال تقول هذا قول حسن وهذا قول قبيح وهذا فعل حسن وهذا فعل قبي قبل الشرع اذا استحقت تسمية اذا الاسم هذا لابد من اشتقاق وليتهم عرضوا على مساله اللغوية وهو أن اللغة العربية باجماع اهل اللغة كل من تلبس بوصف وجب الاشتقاق له وهذه القاعدة هي التي رد بها أهل السنة والجماعه حتى الشاعره على المعتزله في كون قالوا عليم بلا علم سميع بلا سمع كيف سمع بلا سمع هذا لا يدركه العقل سميع بلا سمع هو مشتق له السميع الا لماذا لكونه متصفه اذا قائم بلا قيام انت جالس بلا جلوس كيف تجالس بلا جلوس هذا لا يقبله العقل فاذا كان كذلك حينئذ لا بد ان يشتق له من ذلك وعند فقد الوصف لا يشتق واعوز المعتزلي الحق وعند فقد الوصف لا يشتق ينتفي الاشتقاق تشتق اذا به كان عالما اتصف العلم هذا عالم اما جاهل تقول هذا عالم هذا منابذ للعقل منابذ دليل العقل وانما اذا اتصف العلم تقول هذا عالم واذا اتصف بصفه الجهل تقول هذا جاهل واذا اتصف بصفه البصر تقول هذا بصير مبصر اما اعمى تقول هذا بصير هتأتها لا لا تاتى عند فقد الوصف لا يشتق واعوز المعتزليين حقهم يعني الحق هذه القاعده اعوزه يعني جعله في في عوز نحوي ضيق عليه هذا واضح مبين كل من كان قبل الجاهليه قبل في الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اهم مساله هنا الشرك لابد من الاشتقاق تقول هؤلاء مشركون العذر بالجهل إن كان ينازع في العقاب فقد يسلم له من باب الشبهه لا من باب الدليل واما اسمه هذا لا يمكن هذا لا يقول به الانسان ما ادرك حقائق العلم بانه يتلبس بالشرك ثم لا يقال انه مشرك ولا يذم بل يقال هم مسلمون وهم قد وقعوا في شبهه نحن نقولها هذا كله يعتبر اعتذار ومخالف لهذه الاصول المهم قال هنا الزركشي في البحث نسميها قبل الشرعي حسنا وقبيحا ولا يترتب عليه الثواب والعقاب الا بعد ورود الشرع مسميها حسنا وقبيحا لان الاشاعره عندهم ان النوع الثالث شرعي وصفا وحكما على الشاعر عندهم ان النوع الثالث انه ماذا شرعي بمعنى انه لا يوصف بكونه حسنا حتى ياتي الشرع ولا يوصف بكونه قبيحا حتى ياتي الشر فاضلا عن الحكم الذي هو العقاب ولذلك نص ابن ابن سبكي في رفع الحاجب نص على ان من تلبس بالشرك ناجن بناء على ماذا على انه لم يتلبس بقبيح فاذا تلبس بالقبيح نقول لا نحكم عليه بكونه قبيحا الا بشرع وهذا باطل هذا هذا باطل بل العقل يدل على قبح الشرك وكذلك الفطره ولذلك نقول دائما في مقام التوحيد التوحيد دل على وجوبه العقل والشرع والفطره والشرك دل على تحريمه العقل والنقل الشرع والفطره كل ذلك دل على على انه ماذا على أنه قبيح في في نفسه قال إلا بعد ورود الشرع وهو المنصور يعني هذا القول لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض وإليه إشارات محققي متاخري الاصوليين والكلاميين فليتفلل يتفطن له يعني وافق ما قرره ابن قيم رحمه الله تعالى أنه ماذا أنه يسمى حسنا لأنه عقلي ويسمى قبيحا لأنه لانه عقلي بخلاف ما عليه الاشاعره فخالف المذهب عندهم وهو أنه لا يسمى حسنا إلا بالشرع ولا يسمى قبيحا الا بماذا الا بالشرع حينئذ نقول قولهم ان الثالث شرعي وصفا وحكما وعند المعتزله عقلي وصفا ها وحكما وما قرره ابن قيم سياتي كلام لتمنه عامه السلف على ذلك إنما يكون ماذا عقلي وصفا ها شرعي من حيث الحكم وهنا فيه تفصيل هل مراد به الاستحقاق او بالفعل مراد به ماذا بالفعل وقال في التشنيف فها هنا أمران يعني زركشي تشنيف المسامع ها هنا امران احدهما ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها وهذا لا اشكال فيه وقد قال فيما مر نسميه بذلك الثاني أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وان لم يرد شرع ولا تلازم بين أمرين فالعقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح ولا يلزم من ذلك ماذا ترتب العقاب يعني بخلاف حجه الاشاعره قالوا لو حكمنا عليه بكونه حسنا دون شرع لازم من ذلك الثواب ولو حكمنا عليه عقلا بكونه قبيحا لازم من ذلك العقاب الزركشي كلها لا لازم بين امرين عندنا امران حكم عقلي ادراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح هذا منفصل ولا يلزم منه ماذا لا يلزم منه العقاب والثواب بالفعل هذا يحتاج إلى الشرع والقول بالتلازم هو الذي ادى الأشاعر الى القول بماذا بان كل منهما شرعي وليس الأمر كذلك ولذلك قال فاه هنا أمران يعني في تحرير المساله احدهما ادراك العقل حسن الأشياء وقبح وهذا حكم عقلي الثاني أن ذلك كاف في الثواب والعقاب والا مرض شرع ولا تلازم بين الأمرين وهو كذلك الانفكاك هو الذي نظر اليه ابن قيم تشيخه تشيخه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا تلازم بين الأمرين بدليل قوله تعالى ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يعني بقبيح فعلهم واهلها غافلون يعني لم ياتهم شرعا سماه ماذا سماه ظلما كذلك ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم هلاك سيصاب بظلم أي بقبيح فعلهم بظلم قبيح فعلهم واهلها غافلون اي لم تأتيهم الرسل والشرائع ومثله قول تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم يعني من قبائح فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا اذا ارسال الرسول بما قدمت ايديهم ما الذي قدمت أيديهم؟ ها من قبائح سمه ماذا سمه قبح اذا لا تلازم بين الأمرين لا تلازم بين الأمرين كما ساءت كلام شيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى اذا عرفناه ان الحسن والقبح من حيث التسميه عقلي والمدح والذم كذلك عقلي والعقاب والثواب ان كان بمعنى الاستحقاق فهو عقلي وان كان بمعنى الوقوع بالفعل فهذا شرعي فالعقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح لكن يريد السؤال هل ادراك العقل هنا لحسن الحسن وقبح القبيح ادراك تفصيلي للجزيئات او ادراك اجمالي بمعنى انه اذا ادرك ان العدل والانصاف حسن لكن الافعال التي العادب يدخل تحته ما لا حصر من الافعال والاقوال هذا القول عادل وهذا ليس بعدل هذا تفصيل ام لا هذا تفصيل كذلك هذا الفعل عدل وهذا الفعل ليس بعدل هذا تفصيل ادراك العقل على ما قرره ابن قيم رحمه الله وكغيره من ائمه السنة حسن الحسن وقبح القبي ادراك جملي فيدرك أن العدل حسن لكن تفاصيل هذا العدل لا نحتاج الى ماذا الى شرع فعنيد هذا يعتبر كالتفصيل لقول اهل السنه والجماعه في هذه المساله أن العقل يدرك الحسن على جهة الإجمال ويدرك القبيح على جهة الاجماع وأما التفصيل فنحتاج الى ماذا إلى شرع ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى غايه العقل أن يدرك بالاجمال حسن ماه الشرع بتفصيله او قبحه غايه العقل على نهايه العقل أن يدرك ماذا ان يدرك بالاجمال حسن ما اتى الشرع بتفصيله أو قبحه فيدرك العقل مثلا أن الش... ان ان الشركه هذا قبيح لكن بعض التفصيلات نحتاج الى ماذا الى الى الشرع بكون هذا القول شركه اكبر وان هذا الاعتقاد شرك اكبر هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى شرعا اذا التفصيل في القبائح والتفصيل في المحسنات هذه نحتاج لماذا؟ الى ماذا الى الشرع وامال ادراك الجمل هذا هو الذي يدركه العقل قال غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما اتى الشرع بتفصيله او قبح فيدركه العقل جملة يدركه العقل جملة وياتي الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل حسن العدل العدل هذا جنس يدخل تحته ما له حصر من الأقوال والافعال والتروك فاذا كان كذلك فالعقل يدرك حسن العدل واما كونه هذا الفعل المعين عادلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن ادراكه في كل فعل وعقد يعني ما يعتقده بقلبه اذا التفصيل فيما يطلق عليه أنه عادل هذا يحتاج الى ماذا إلى شرع اذا هذا كالتفصيل لاختياري رحمه الله تعالى قالوا اما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن ادراكه في كل فعل وعقد اي ما تنعقد عليه قلوب وكذلك يعجز عن ادراك حسني كل فعل وقبحه وان تاتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه وما ادركه العقل الصريح من ذلك اتت الشرائع بتقرير يعني قد يدرك العقل في بعض المواضع في بعض المواضع قد يدرك أن هذا الفعل لكن ياتي الشرع بماذا بتقرير فيجتمع فيه دلالة العقل دلالة الشرع وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت حسنا في وقت قبيحا في وقت ولم يهتدي العقل لوقت حسنه من وقت قبحه اتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وهو كذلك بمعنى أن الحسن والقبيه قد يختلف باختلاف الازمان والاماكن فقد يكون حسنا في وقت دون وقت حين يدور الحكم معه فاذا كان كذلك فيديع الشرع بالأمر به في وقت حسنه وإذا صار قبيحا صار ماذا ياتي الشرع بالنهي عنه في وقت قبحه وهذا مما نحتاج إلى ماذا إلى معرفه الشرع على جهة التفصيل وكذلك الفعل يكون مشتمل على مصلحه ومفسده ولا تعلم العقول مفسدته ارجح ام مصلحته فيتوقف العقل في ذلك توقف العقل في في ذلك فتاتي الشرائع ببيان ذلك وتامر براجح المصلحة براجح المصلحه وتنهى عن راجح المفسده وكذلك الفعل يكون مصلحه لشخص مفسده بغيره هذا يؤمر هذا هذا ينهى اذا هذا لا يدركه العقل انما نحتاج الى ماذا الى شرع مفصل لهذه المسائل وكذلك الفعل يكون مصلحه لشخص مفسده لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتاتي الشرائع ببيانه فتامر به من هو مصلحه له وتنهى عنه من حيث مفسده في حقه وكذلك الفعل يكون مفسده في الظاهر وفي ضمنه مصلحه عظيمه في الظاهر أنه مفسده يذهب اناس فيقتلون انفسهم قل هذا في الظاهر ماذا لكن لو كان العلاكه كلمه الله تعالى ها صار شيء اخر صار في ضمنه مصلحه وفي ضمنه مصلحه عظيمه لا يهتدي اليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع فالجهاد في سبيل الله والقتل في الله وليكون في الظاهر مصلحه وفي ضمنه مفسده عظيمه عكس السابق لا يهتدي إليها العقل فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحه والمفسده الراجعه هذا مع ان ما يعجز العقل عن ادراكه من حسن الافعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك يعني إن ادرك شيئا خفي عليه ما هو اعظم عند التفصيل فهو أدرك حسن العدل وقد ياتي في بعض الاقوال وبعض الافعال يحكم لكنه ليس مطلقا لكن جملة تفاصيل العدل من الاقوال الافعال هذا لابد فيه من من الشرائع اذا ما ادركه اقل مما لم يدركه وهكذا وكذلك اذا تعلق بصفات الباري جل وعلا العقل يدرك ان انه يجب أن يتصف الباري جل وعلا بصفات الكمال هذا قاعده اصل لكن ما هي هذه الصفات منها ما يهتدي العقل إليها ومنها ما لا يهتدي وما لا يهتدي أكثر مما ما يهتدى اليه كذلك معرفة الشرائح على جهه التفصيل هذا لا يدركه العقل اذا نقول القاعدة هنا في كون الحسن يدركه العقل المراد به على جهة الاجمال وياتي الشرع بالتفصيل وما أدركه العقل من القبح قبح القبيح كذلك على جهة الإجمال والشرع ياتي بالتفصيل نعم قد يدرك العقل بعض تفاصيل اا الحسن وبعض تفاصيل القبيح لكنه ليس مضطردا وانما يكون في حال دون حال والاغلبيه تكون للشرعي قال رحمه الله تعالى فاذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الافعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالى باسماءه وصفاته والائه التي تعرف بها الله إذا عباده على الsnsات الرسل من اين له ذلك لا يمكن وانما يوجب العقل أن يتصف البارجا لو علم بكونه الخالق ومن سواه فأو مخلوق ولكونه الرب وما سواهم ربوب هنا اذا العقل الحكم بوجوب أن يتصف هذا الخالق وهذا الرب بصفات الكمال قد يهتدي لبعضها وهو يسير وما أكثر ما لا يهتدي له العقل يحتدل ماذا إلى الشرع اذا العقل لا يستقل لابد من النظر فيه في الشرع ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده وليس في العقل طريق إلى معرفة ذلك فكيف يكون معرفة حسن بعض الافعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسول هذا لا يكون اذا يدرك العقل الحسن على جهه الإجمال وقد يدرك بعض التفاصيل لكنه لا يكون مطردا ويدرك العقل القبح على جهه الإجمال وقد يدرك بعض التفاصيل فيحكم على هذا القول بكونه قبيحا وعلى هذا الفعل بكونه قبيح لكنه لا يكون مطردا لا يكون مطردا وانما التفصيل يكون بماذا بالنظر في في الشرائع اذا هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى فينقول تحيائين مد دليل على اثبات الحسن والقبح العقليين يعني بمعنى المدح والذم وبمعنى اشتقاق الوصف تسمية من أين لنا هل جاء القران بذلك نعم ما اكثر الايات التي تدل على على ذلك وذكر ابن قيم جمله منها وشكر سلام تيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قلت دليل الفطرة بل هو من المعلوم بالضرورة يعني مما لا ينبغي نزاع فيه وأما قول الاشاعره قالوا معتزلة فهذا اراد به طرد أصولهم وإلا لو نظروا في المساله وخالفوا اصولهم حينئذ لسلم من من التعارض والتناقض دليل الفطره بل هو من المعلوم بالضرورة وما كان كذلك فلا يحتاج إلى بحثه وتقرير بالأدلة ثم نصوص الشرع دلت على أن هذا مرخوز في الفطره من ذلك قوله تعالى قال الله تعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امال ربي بالقسط هنا سمها ماذا سمها فاحشه قبل الشرع ام بعد الشرع قبل الشرع اذا الوصف نقول هذا وصف لقول او فعل اس كده قال او فعل الزنا اللواط قل ما شئت الوصف بالفاحشه هذا قبل ورود الشرع هذا وصف قبيح يستحق ماذا يستحق الذمه اذا ترتب عليه أمران كل منهما عقلي اولا الوصف والثاني كونه قبيحا الثاني قوله مذموما هل يستحق العقاب قل نعم يستحق العقاب اذا السبب قائم لكن امتنع العقاب لماذا دفوات الشرط قرر ذا هذا التقرير في كل ايه تمر معك قال رحمه الله تعالى قوله قل ان الله لا يأمر بالفحشاء قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دليل على انها في نفسها فحشاء دليل على انها في نفسها فحشاء فالوصف ذاته فحشاء وليس الفعل والوصف متغايران ليس الفعل والوصف متغايران وانما الوصف هنا لذات الفعل هو فاحشه وذات القول هو فاحشة فليست الفاحشه وصفا لفعل قد يتصف بالفحش قد لا يتصف بل هو بعينه يعتبروه فاحشة قال دليل على انها في نفسها فحشاء وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك وانه يتعالى ويتقدس عنهم ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه يعني عند الشاعر ممن يقول بأن هذا النوع الثالث انه شرعي بمعنى أنه متى سمي فاحشة هل النهي حينئذ الوصف بالقبح جاء معه مع النهي قبل النهي لا يسمى فاحشة هل يكون مذموما لا يكون مذموما اذا ما الفرق بين هذا النوع الذي سماه فاحشة وبين ما سوى طرفاه من الأكل والشرب الذي هو حقيقه المباح لا فرق بينهما اذا كونه يشرب الماء وكونه ياتي الفاحشة لا فرق بينهما والعقل لا يدل على فرق بينهما وهذا باطل بل العقل يدل على فرق بينهما اذا لا يستوي الوصف الذي وصف بكونه فاحشة مع كونه يشرب الماء أو يترك, او يترك الأكل لأن هذا مما سوى فيه طرفان وهذا شانه شان المباح اذا ولو كان كونه فاحشه انما علم بالنهي خاصه كما قال الاشاعره بأن الوصف شرعي بمعنى أنه لو لم يرد النهي لحكمنا عليه عقلا بأنه ليس بفاحشه وهذا باطل كان بمنزلة أن يقال ان الله لا يأمر بما ينهى عنه صحيح اذا إذا قيل بانه لم يعلم أنه فاحش إلا بالنهي الا بالنهي لولا النهي ما علم من ذلك يكون التقدير ماذا في قوله تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء إن الله لا يأمر بما ينهى عنه هذا كلام ركيك ولذلك قالوا هذا كلام يصان عنه أحد العقلاء إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بما ينهى عنه هذا باطل لانه معلوم إذا كان نهى عنه فلا يأمر به كذلك واذا أمر بالشيء لا ينهى عنه اذا الله لا يامر بما لا ينهى وهذا قص في جميع المنكرات التي ياتي ذكرها قال فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد هذا الإنكار بقوله قل امر ربي بالقسط اذا القصط لذاته حسن فأمر به وأقيم وجوهكم عند كل مسجد هذا حسن فأمر به وادعوهم مخلصين له الدين فاخبر انه تعالى عن الأمر بالفحشاء بل اوامره كلها حسنه في العقول مقبوله في الفطر فإنه أمر بالقسط لا بالجور وبقامة الوجوه له عند المساجد مساجده لا لغيره وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك أمر بهذا وسلزم النهي عن ضده وهو كذلك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء افلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الامر بضده وانه لا يليق به تعالى وقال تعالى انما را انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم هذه كلها منهي عنها هل علم قبحها بالنهي الجواب لا وإنما هي قبيحة قبل النهي ولذلك نهى, نهى الله تعالى عنها واضح هذا فكل ما ذكر في هذه الآية لا نقول بانه كما قالت الاشاعنه لم يعرف قبحها إلا لما نهى الله تعالى عنها فلو لم ينهى ولم ياتي النهي لا نحكم عليه بكونها قبيحه قال رحم الله تعالى وهذا دليل على انها فواحش في نفسها في ذاتها الفعل نفسه فاحشه وكذلك القول نفسه فاحشه لا تستحسنها العقول فعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على انه هو العله المقتضيه له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها بدل على أنه حرمها لكونها فواحش والتحريم غير كونها فواحش تحريم هذا حكم هذا لا يدل لو قلنا بان النهي هو عين المنهى عنه اتحدت العله مع المعلول فصار ماذا حرم الفواحش حرم الفواحش فصار التحريم هو عين الفاحشه لكن نحن قلنا بالتغاير بين الأمرين تغاير بين بين امرين ولذلك قال فان ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العله المقتضيه له لماذا حرمها لكونها فاحشه لكونه فاحشة لا نقول هي فاحشة لكونه حرمها فرق بين التعبيرين لا نقول هي فاحشة لكونه حرمها وانما نقول حرمها لكونها فاحشة ايهما أسبق في الوجود الفحشاء واسبق في الوجود اذا وجد الوصف وإذا كان كذلك والحكم عليها بكونها قبيحا ذميمه هذا من جهتي العقل قال وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على انه حرمها لكونها فوحش وحرم الخبيث لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا ولم يصل معروفا لكوني أمر به لا وانما هو معروف في نفسه فهو سابق ثم أمر به ولم نقل أنه معروف لكونه ماذا أمر به و لكونه صار خبيثا لكون ناه عن قل هو خبيث ونهى عنه اذا لمنهى عنه لخبثه لما أمر به لكونه معروفا والعله يجب أن تغير المعلول كما هو مقرر في محله فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرم كانت العلة عين المعلول وهذا محال هذا هذا محال فتامله وكذا تحريم الاثم والبغي دليل على أن هذا الوصف ثابت له قبل التحريم اذا هذه الأوصاف التي ذكر الله تعالى اما امرا وإما في القران كلهم قاعده مطرده فما نهى عنه حينئذ يقول الاوصاف قبل النهي واذا كان كذلك حينئذ هي حسن في الاوصاف قبل النهي فاذا كان كذلك حينئذ هي قبل الشرعي كذلك فهي قبيحه قبل الشرعي وما أمر به من الاوصاف كلها حينئذ نقول هو حسن قبل الشرع الا ما لا يسدل إلى حسنه من جهتي من جهه التفصيل إلا بشق الصلاه عينها غير مدرك امر بها لكن تنسى العادل تنسى الكرم الاخرين وهذا هو هو المطلوب كذلك قول تعالى ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة لا تقربوا إنه كان فاحشة إن هنا في هذا المقام للتعليل اذا التعليل سابق على الحكم ام انه لاحق ها التعليل سابق ام لاحق سابق وجد الزنا وهو فاحشه ونهى عنه لما نهى عنه هذا انه كان فاحشه هذا تعليل للفاحشه او للنهي عن الفاحشه تعليل للحكم او للاسم تعليل الحكم لما نهى عنه لانه فاحشه اذا فرق بين النهي وبين المنهي عن ليس هو عينا اذا ولا تقربوا الزنا نهي ونهي يقتضي التحريم انه كان فاحشة اذا منهي عنه لفحشه قوله انه كان فاحشة هذا تعليل للحكم الشرعي الذي هو النهي والتحريم وليس تعليلا لكونه ماذا كونه فاحشة والا صار ماذا ان الفاحشة فاحشة وهذا باطل هذا هذا باطل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال ابن قيم فعلل النهي في الموضعين هنا وفي الايه السابقة بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي كان تعليلا للشيء بنفسه إن الفاحش هي الفاحشة قال لا هذا باطل وصانع عنه القران ولا كان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه صحيح ثم معي او لا ادرك وهذه المعاني تاملوها ارجعوا لها في تحدار السعادة يقول لو كان لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة لو كان النهي هو عين المنهي عنه صار ماذا لا تقربوا الزنا لانه نهى عنه لانه نهى عن لا تقربوا الزنا فانه كان فاحشة فانه يقول لكم لا تقربوه لان لا تقربوه هو بمنزلته هو فاحشه قل لا إذا لم يعلم كونه فاحشه الا بالنهي صار تقدير كلامي على ما ذكر رحمه الله تعالى لا تقربوا الزنا فانه يقول لكم لا تقربوه لان قوله لا تقربوا الزنا هو بعينه إنه كان فاحشه وهذا هذا فاسد او فانه منهي عنه هذا محال من وجهين احدهما أنه يتضمن اخلاء الكلام من الفائده والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي قوله تعالى قل من حرم زينه الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق فوضع الله بعض رزقه بعض رزقه بانه طيب وهذا يقتضي ماذا يقتضي حسنه والاذن في ذلك او الأمر به وان هذا الوصف يقتضي عدم تحريمه فدل على ثبوت وصف للفعل هو منشا للمصلحه مانع من التحريم وهذا هو التحسين العقلي بعينه وهذا ذكره الايه هذه وما سبق اقراوا في مدارج, مدارج السالكين الجزء الاول 249 قالوا تعالى ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين قال ابن قيم رحمه الله تعالى فاخبر تعالى ان ما قدمت أيديهم قبل البعث سبب لاصابتهم بالمصيبه بس كده ولولا أن تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم يعني اصابتهم مصيبه فيقول ربنا لولا ارسلته اذا لم يرسلهم رسولا ودل ذلك على ماذا على أن السبب قائم سبب المصيبه قائم قبل البعثه سبب لاصابتهم بالمصيبه وانه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتج عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة فقطع هذه الحجه بارسال الرسول وانزال الكتاب لا يكون للناس على الله حده بعد الرسل وهذا صريح في أن اعمالهم قبل البعثه كانت قبيحه كانت قبيحه بحيث استحقوا أن يصيبوا بهذه المصيبه ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجه بهم بالرساله فالشرك ثابت وهو وصف لفاعله وهو مذموم قام السبب وانتفى العقاب بالفعل لماذا انتفاء الرساله انتفاء الرسال هذا ان سلمنا بوجود اهل الفتره كما مر معنا ومن ادله ذلك انه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقليه كم في القران من دليل عقلي يدل على ماذا على ابطال ما اتخذه من معبود ولذلك كل ايه فيها نظر لتوحيد الربوبيه فهي متضمنه في الجمله الدليل العقلي هذا يدل على ماذا على أنه ثابت في نفسه يعني التوحيد حسنه ثابت في نفسه وكذلك يثبت مدح ويستحق الثواب والشرك بنقيضه قالوا من أدلة ذلك أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عباده الخالق وحده وقبح عباده غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن اكثر من أن يذكرها هنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عباده غيره وترك وترك شكره لم احتجاج عليهم بذلك اصلا وانما كانت الحجة في مجرد الامر وطريقه القران صريحة في هذا اذا ما قرره الله تعالى بكون هذه الأوصاف ثابته قبل الامر بها من كونها حسنه وهذه الأوصاف ثابتة قبل النهي عنها من كونها قبيحه هذا مما يدرك يدرك بالعقل وهذا كلام الشيخ الاسلام التيميه رحمه الله تعالى قال في الجبل قال شيخنا يعني ابن تيميه الحسن والقبح ثابتان الحسن والقبح ثابتان والاجاب والتحريم بالخطاب لماذا لانه مترتب على على الشرع والتعذيب متوقف على الارسال اذا الحسن والقبح ثابتان دل عليهما ماذا العقل العقل الصحيح صريح والاجاب والتحريم هذا بالخطاب الشرعي عليه وا متوقف على الارسال على على ارساله ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاامه والمنافرة يعني ادخل الثالث في الأول وعلمنا أن المراد بالملاامه الحب والمراد بالمنافره البغض قال ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاامه والمنافرة لأن الحسن الشرعي يتضمن المدح والثواب الملائمين والقبح الشرعي يتضمن الذم والعقابه المنافرين وهذا هو ما فصله ابن قيم رحمه الله تعالى كما كما تقدم قال في التشنيف ومن المحققين من رد هذا القسمه إلى الاول على قسم الثالث الذي وقع فيه نزاع رده إلى الاول وقال إنه في الحقيقة راجع إلى الالم واللذه وهو الحب والبغض ولهذا وبهذا ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتابه نهاية العقول أن الحسن والقبح ثابتان في افعال العباد اذ كان معناهما يقول إلى اللذات والالم اذا ما به الأشاعر من قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول نقول هذه الآيات ونحوها ماذا تتعلق بي تحقق الشرط شرط ماذا شرط العقاب ولم تتعرض لي للوصفي من حيث القبح والحسن ولم تتعرض للمدح والذم ولا لاستحقاق العقابه اذا هذه تؤخذ من من غيرها وامال ايات التي يحتج بها القائلون بانه شرعي إنما تدل على نفي الثواب والعقاب قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاخبرنا بأنه لا يعذب قبل البعث وهذا نحن نسلم به ولا يلزم منه ماذا نفي وصف الشركي أو ونوصفه الظلم قد سماه الله تعالى شركا وظلما إلى الى اخره وقال رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فلو كان له الحجه فلو كان له الحجه عليهم قبل البعثه لما قال إنما أبعث الرسل لاقطع بهم حجة المحتاج إذا كل ايه جاء فيها توقف العذاب على البعثه والرساله إنما المراد به العقاب بالفعل ولا يلزم من ذلك ماذا نفي التعذيب لا يلزم منه نفي الوصف والمدح بل هو ثابت مدحا وذما قال رحمه الله تعالى في البيت السابق بعدما تقرر ما ما مضى من أن الحسن والقبح له معان ثلاثة الأول والثاني متفق عليهما انهما عقليان والثالث قلنا صافي ما ذكره من رحمه الله تعالى اين زيد قوله الحسن والقبح اذا ما قصد والحسن والقبح اذا ما قصد وصف الكمال او نفور الطبع وضده عقلي والا شرع الحسن مبتدا والقبح هذا معطوف عليه خبره قول ماذا عقلي بإسكان الياء لماذا لوه عقلي عقلي تشديد يعني نسبه نسبه الى العقل عقل عقلي عقلي بالسكون للضروره قال الناظم في شرحي اي كل منهما عقلي كل منهما عقلي أو كلاهما عقلي الحسن والقبح عقلي يعني كل منهما عقلي أو كلاهما عقلي يعني الحكم فيهما للعقل مرده للعقل فالعقل هنا مصدر ليس من مصادر التشريع وانما من مصادر ماذا ها اطلاق الوصف الذي هو الحسن و والقبح. إذا ما قصد وصف كمال إذا ظرف لما يستقبل من الزمان ما زائده يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائد اذا قصد اذا ما قصد اذا قصد الالف هذه اذا قصد للاطلاق والفعل مغير الصرف فعل ماضي مغير الصرف والماضي مغير الصرف فعل ماضي مغير, مغير. اذا نحتاج الى فاعل ونائب فاعل الى نائب فاعل اين نائب الفاعل ضمير مستتر قصد وصف الكمال قصد وصف الكمال اذا وصف نقول هذا ماذا هذا نائب فاعل وصفه هذا نائب نائب فاعل وصف وهو مضعف. الكمال وهو مضاف وكمال مضاف اليه اذا ما قصد ما زائدا يقع بعد اذا وقصد ماض غير الصيغه ولا عرف للاطلاق نقول وصف الكمال نائب فاعل قوله وضده اي ضد كل من الكمال ونفور طبعا وصف الكمال أو للتنويع نفور الطبعي وضده الضمير يعود الى ماذا ضد المذكور ولا اصل يقول ماذا ضدهما لانه ذكر شيئين ذكر وصف الكمال هذا نوع أو نفور الطبعي هذا نوع ثاني وضده الا يقول ماذا ضدهما لكن قال ضده وتاويلا بالمذكور ضد وصف الكمال ها وصف الناقص ضد نفور الطبع ملائمة الطبع فذكر أحد الشقي وحذف الاخر والضد هو المقابل له اذا ضده اي ضد كل من الكمال ونفور الطبع وهو النقص وملائمة الطبعي والا شرعي والا شرعي وان لا يكون بمعنى وصف الكمال ونفور الطبع وضدهما شرعي الذي هو ماذا ترتب المدح والذم والثواب والعقاب وإلا يعني وإلا يكن مما ذكر الذي هو الأول والثاني وصل كمان نفور الطبع وإلا حينئذ شرعي فاختار الناظم هنا تبعا لي مذهبه واصل اشاعره أن ترتب المدح والذم وكذلك الثواب والعقاب مطلقا أنه شرعي بمعنى أنه متوقف على الشرع والعقل لا مدخل له بذلك البت حينئذ لا تسمى فاحشه قبل النهي ولا يسمى الزنا مذموما قبل النهي ولا يسمى شركا قبله قبل النهي ولا يسمى عدلا ولا انصافا ولا كرما قبل قبل الامر فتعلق بماذا بالأمر فما أمر به الشارح بعد أن يأمر علمنا أنه حسن وما نهى عنه الشارح بعد ان ينهى علمنا أنه انه قبيح وقبل الامر والنهي نقول لا قبيح ولا حسن وهذا باطل وهذا باطل لانه يجعل ماذا عباده غير الله تعالى اهم شيء من عباده غير الله تعالى عباده الطاغوت يجعلها ماذا ان لا تصبي بكونها مذمومه هذا باطل بل الشرك دل على بطلانه العقل والفطره قبل الشرع قبل قبل الشرع واذا قلنا بأن الصواب حق أنه لا يوجد اهل فتره حينئذ لا يخل زمان عن رسول لا يخل زمان عن نبي او رسول واذا كان كذلك حينئذ كل زمن تلبس اهله او بعضه بالشرك اقيمه الحج عليه فترتب عليه الأمران الأول الوصف والثاني العقاب بالفعل العقاب به بالفعل فمساله الشرك حينئذ تكون خارج عن عن هذا النزاع بمعنى انه لا يوجد مشرك تلبس بالشرك ثم نقول لا يترتب عليه العقاب حتى ياتي الشر هذا كمساله فقط نظريه وأما في الواقع لا لا يوجد عندنا قوم اشركوا بالله تعالى ثم نقول ماتوا على ذلك ونحتاجي ماذا؟ الى بعثه الرسول حتى نقول حتى نقول انهم استحقوا العذاب بالفعل قل هذا لوجودنا الصواب انه لا يخلو زمن عن الرسول وان من امه الا خلا فيها نذير وقول تعالى وقد بعثنا في كل أمة كل امه رسول كذلك ان نعبد الله ونتجنب الطاغوت هذا في كل زمن في كل مكان وإذا كان كذلك حينئذ لا وجود لهذه له المساله بالفعل انما هو من باب التنظيري من باب التنظيري في حسب وإلا هي ان شرطية ادغمت في لا النافيه جواب ان قوله شرع تقدير مبتدا لا بد من ذلك إلا شرع يعني إلا فهو شرعي الا فهو الفاء هنا واقعه في جواب الشرط لكون الجملة جملة جمله الجواب جمله اسميه واذا كانت جمله اسميه وجب ماذا اقترانها بالفاء وجب اقترانها بالفاء فذلك إذا كانت جمله الجواب اسمية وجب اقترانها بالفعل هنا والا شرعي شرعي هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هو شرعي إذا مبتدا خبر الجمله وقعت جوابا لشرط وان لا هنال اين الفاء وجب تقديره وجب وجب والا فهو شرعي, شرعي شرعي شرعي بالتخفيف على حذف احدى الياءين بمعنى انه ماذا لضروره الوزن والشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ان كان خاصا كان كان خاصا اذا القول شرع بتقدير مبتدا ورابط تقديره فهو شرع وحاصل معنى البيتين والحسن والقبح اذا ما قصد وصف الكمال هنا قال وصف الكمال أكثر الشراح الذين شرحوا جمع الجوامع انتقدوا قال وصف الكمال وصف الكمال لاي شيء بالصفه كون الشيء كون الصفه صفه كمال لان نقول العلم العلم حسن الحسن هنا وصف به ماذا الصفه اذا وصف الكمال لاي شيء ليس للذات ذات الشخص وانما الاوصاف الافعال لان الحكم هنا المراد به انصبابه على الحسن والقبح باعتبار الاقوال قول من حيث هو والفعل من حيث هو اذا الاقوال والافعال هذه أعراض وكذلك اين اذا هي معاني واذا كانت معاني فالوصف لها فتقول العلم حسن العالم والجهل العالم يقتضي المدح لا الحسن لا تقول العالم حسن إنما تقول ماذا العلم حسن والجهل قبيح ولا تقول جاهل قبيح انما تقول جاهل مذموم كذلك فالوصف هنا إنما هو للصفه ولذلك التعبير الدقيقا ان يقال كون الصفه صفه كمال وكون الصفه صفه نقصان يقال العلم حسن أي لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن هذا بعد الوصف والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان فالمراد منه صفة كمال للشخص وصفة نقصان له وهي الملكات الفاضلة من العلم والكرم والحلم والنقص نقائضها وعليه فالاولى في التعبير ان يقال كون الشيء صفه كمال او نقص لأن الصفه نفسها هي الشيء المتصف بالحسن والقبح كالعلم والجهل الذي يتصب الحسن والقبح هو الصبته ذاتها والمدح والذم إنما يترتب على الاشخاص المتصفين بهذه الصفات وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقل عقلي والشرعي معنى البيتين أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمه الطبع ومنافره أو ومنافره كحسن الحلو وقبح المر هكذا قال في المحلي أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقليان النوع الأول وصف الكمال وضده وصف النقصان أو النوع الثالث نفور الطبعي وضده الذي هو ماذا ملائمة الطبعي عقلي كل منهما عقلي عقلياني اي يحكم بهما العقل اتفاقا يحكم بهما العقل اتفاقا اي يصدق به ويدركه من غير افتقال إلى ورود شرع لا يتوقف على على شرع واما بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب عاجلا كحسن الطاعه وقبح المعصيه فشرعيان أي لا يحكم بهما الا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ الا من ذلك ولا يدركوا الا به لا يؤخذ إلا من الشرع فلا يوصف بكونه قبيحا او حسنا الا بعد الشرع ولا يحكم بالثواب والعقاب الا بعد الشرع نقول سلمنا لكم في الثاني ونمنع الاول بل نصبه بالحسن قبل ورود الشرع ونصبه بالقبح قبل ورود الشرع وهذا حكاه ابن تيميه انه عامه السلف على على ذلك لا خلاف بينهم في ذلك البتة خلاف للمعتزله المعتزله في هذا الموضع ولم يذكره قالوا اذا شرع له مفهوم يعني لا لعقلي لا لانه قال عقلي والا شرعي عقلي هذا متفق عليه وإلا شرعي خلاف للمعتزله كذلك خلاف للمعتزله المعتزله عندهم ان كل منهما عقلي فيحكم العقل بالوصف وهنا جزء من قول المعتزله صواب حقا والقول به لا يلزم ان يكون انسان على دين المعتزله او لا, لا يلزم ذلك وانما نقول حق اولى بالاتباع. قال المحل خلاف للمعتزله في قولهم انه عقلي اي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحه أو مفسده يتبعها حسنه أو قبحه عند الله اي يدرك العقل ذلك بالضروره كحسن الصدق النافع صدق نافع هل هناك صدق ضار نعم الصدق قد يكون نافعا وقد يكون ضارا كذلك شخص يبحث عن شخص ليقتله فاختفى هنا فجاء يسال عنه ها هذا صدقا لكنه ضر اذا قد يكون الصدق ضارا كذلك رجل يدرك امراته ليزني بها فساله اين هي اين ذهبت تقول من هنا من هنا لو قال من هنا صدق فسذلك لكنه ضر اذا الصدق النافع فرق عن صدق الضار قال أي يدرك العقل ذلك بالضروره كحسن صدق النافع وقبح الكذب الضار كذب قد يكون نافعا لكن منفعه لا لا تجيزه الكذب كله كله محرم الا ما جاء للاستثناء في ثلاثه مواضع او بالنظر كحسن الكذب النافع حسن الكذب النافع هذا يحتاج الى نص وقبح الصدق الضار وقيل العكس ويجيء شرع مؤكدا لذلك أو بسعانه الشرع فيما خفيا على العقل كحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم اول يوم من شوال هذا لا يمكن ان ياتي الا من جهه من جهه الشرع اذا حكمت المعتزله العقل اقول هنا لا ليس المراد به أن معرفة العقاب والثواب أو توقف العقاب والثواب على على العقل بل مرد ذلك إلى الى الشرع اذا قال فت المعتزله او خلاف وإلا شرعي أي خلافة للمعتزله فخالف بذلك وقال إنه يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسده يتبعها حسنه او قبحه عند الله هذا ما قرره السيوطي هنا رحمه الله تعالى بناء على انه نظما اصلا الذي جمع الجوامع وبناء على أن هذا عقيده عندهم تحسين وتقبيح عرفنا انها من مسائل كلاميه يعني العقديه فالنظر فيها لذلك هي متضمنه لثلاث اصول ما مر معنا كلام القيم وكل عقدية إذا كان كذلك هذه المساله عقديه انما جئتنا لانه ينبني عليه مسائل عديدة وما قرره هنا قلنا كلا القولين ها كلا القولين غير صحيح فالشرعي في قول الاشاعره بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح فما كان متعلقا بالعقاب صحيح وما كان متعلقا بالصفه كونه حسنا او قبيحا ليس بالصحيح وقول المعتزلة عقلي مطلقا في الوصف والحكم يقول الاطلاق ليس بالصحيح كونه عقليا في الوصف في الحكم عليه بكونه حسنا او قبيحا هذا صحيح وجب قبوله كونه العقاب مترتبا على العقل حكم بذلك العقل قل هذا لا ليس بصحيح بل مرده الى الى هذا ما قرره سيوط رحمه الله تعالى والحق كما سبق فيما تركه الناظم وهو التفصيل على ما ذكر وهو اثبات الحسن والقبح العقليين فحسن الافعال وقبحها ثابت بالعقل ولكن الثواب والعقاب بالفعل لا يكون الا بعد ورود الشرع فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول وقد بعث وقد بعث هذا الباب تنزل على اثبات اهل فتره لكن افعالهم تكون مذمومه منقوطه وهذا محل وفاق يذمه الله تعالى ويبغضها ويوصفون بالكفر والشرك هذه عض عليها يوصفون بالكفر والشرك إذا قيل عذر بالجهل عذر في ماذا في كونه يوصف بالشرك او لا قل هذا ليس بعذرا هذا محل اتفاق عند اهل السنه والجماعه ليس ثم عاقل عرف لسان العرب وعرف قواعد الشرع انه ينفي وصف الشرك عمن تلبس به فهو مشرك قطعا وهو مذموم قطعا لكن بقي ماذا هل يعاقب لو مات على هذا او لا هنا الدين جاءت المساله هي الفترة وجودهم من عدمهم قال ويوصفون بالكفر والشرك الذي يذمه الله ويبغضه وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا وقبحها ثابت اوثبت بالعقل والعقاب يتوقف على الشيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في هذه المساله في الفتاوى الجزء ال11 صفحه 677 وسبع يقول رحمه الله تعالى لما ذكر العائله استدل به للشاعر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا نفى التعذيب يستلزم ماذا نفي الوصف قال ولها نظائر في القرآن كقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وقوله تعالى لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقوله كلما القي فيها فوج سالهم خزنته الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ضلال كبير وما فعلوه قال الرحمن وتعالى وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشررا يعني يوصف بماذا بكونه قبيحا وسيئا وشررا لكن لا تقوم عليهم الحجه إلا بالرسول لا تقوم عليهم الحجه الا بالرسول اذا فارق بين بين الوصف وبين الحكم فرق بين المسالتين هذا قول الجمهور جمهور اهل العلم وقيل انه لا يكون قبيحا الا بالنهي هذا قول من؟ قالوا الشاعره لا يكون قبيحا إلا بال لا نحكم عليه بكون قبيحا هذا الفعل وقول إلا لكون الشارع قد نهى عنه اذا لا وصف ولا حكم وقيل انه لا يكون قبيحا الا بالنهي وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا إلا بالامر والنهي كقول جهم والاشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة الأشاعر في الجمله هم على أصول الجهميه لكن لا يصرحون بذلك ابن تيميه ومقيم وغيرهم لماذا لانك تجد كلما وجدت قولا للاشاعره في الأصول الا وتجد الاسوه والقدوه عندهم الجهمي صفوان اينئذ ولذلك يسميهم شخصان في بعض المواضع انهم مخانيس الجهميه أو المعتزله والمعتزلة وجه اخر للجهميه على كل المراد هنا كقول جهم والاشعري ومن تبعه من تسمى السنة واصحاب مالك والشافعي واحمد والقاضي بيعلا وابن الوليد الباجي وابن المعالي الزوين وغيره قال والجمهور من السلف والخلف على انما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال الاقوال التي مرت معنا قيل يعني القول الأول إن قبحهما معلوم بالعقل وانهم لا يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وان لم ياتهم الرسول كما يقوله المعتزله وكثير من أصحاب ابي حنيفه وحكوه عن ابي حنيفه نفسه وهو قول ابي الخطاب وغيره هذا قلنا فيه تفصيل السابع وقيل قول الثاني لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب وانما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل أو ما اذن في فعله كما تقوله الاشعريه ومن وافقه من الطوائف الثلاثه وقيل قول الثالث إن ذلك سيئ وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول وعلى هذا عامه السلف عامه السلف يعني اجماع عامه السلف يعني ماذا يعني انه اجماع فدل ذلك على أن تسمية من تلبس بالشرك أنه مشرك ومن تلبس بالكفر أنه كافر أنه متفق عليه عين لا ياتي ات يقول العذر بالجهل في هذه المسائل وعلى هذا عامه السلف واكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنه فإن فيهما بيانا أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا يستحقون العقوبة الا بالرسول وبالصحيح أن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر ها سموه ماذا سموه شرا وشر هو هو القبيح واقره النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا دليل من السنه يضاف الى الدليل السابقه انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعات على ابواب جهنم من أجابهم إليها قذفهم فيها ثم قال الرحمن تعالى وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن ياتيهم الرسول يعني وصفها بكونها قبيحه قبل أن يرسل اليهم رسولا كقوله لموسى اذهب الى فرعون انه طاغى ها بكون ماذا طاغيا هذا وصف قبيح ام حسن قبيح هل ذهب اليه موسى قامت عليه الحجه قامت ام لا هل قامت عليه حجه يقول لموسى اذهب الى فرعون لم يذهب بعد والحجه انما تقوم بماذا بمواجهه موسى لفرعون قال ماذا اذهب إلى فرعون انه طغى فسمه طاغيا قبل ماذا قبل أن يلتقي به موسى عليه السلام وموسى لقاؤه بفرعون هو الحجه حينئذ قال اذهب الى فرعون انه طغى سمى فرعون طاغيا وهذا قبيه وهو وصف ودل على أنه يثبت قبل الرساله يثبت قبله قبل الرساله فقال هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتقشى وقال إن فرعون على في الأرض هذا ذم الأم مدح هذا ذم على في الارض وجعل اهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم هذه اوصاف حسنه ام قبيحه قبيحه بدليل انه قال انه كان من المفسدين هذا قبل ماذا قبل موسى عليه السنة اذا أوصاف بينها البارجه اللي على ورتبها على الافعال والاقوال بل وصف الاشخاص من المفسدين هذا المفسد جمع مفسد اذن ذات متصفه بالفساد اذا نشتق قال مشرك كافر ولا اشكال فيه ونريد أن نمن على الذين صضعفه في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض قال ابن تيميه فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برساله انه كان طاغيا مفسدا وقال تعالى ولقد منننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فيلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له ضو ماذا لكون عدو اذا هذا وصف ام لا وصف قبل رساله قبل الرساله هذا اول ما ولد موسى ما صار شابا فضلا عن أن يوحى اليه وهو فرعون ياخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون فهو إذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد وايضا أمر الله تعالى الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوا فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار أو ما امر بالاستغفار والتوبه فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجه وهذا قول تعالى الف كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الا تعبدوا إلا الله ان لكم منه نذين وبشيرا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يستغفرون من ماذا من القبيح لا مما سوى فيه طرفا يتوبون من ماذا من القبيح لا مما يسوي فيه طرفان وهذا كلام طويل له رحمه الله تعالى يدل على اصل المسألة وهو ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في التفصيل السابق وقد أطلنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين